117. وهم قوم نوح وثود Ja, yeah, dat I'm لفضيله <تصفيق> الدكتور ويجنكم من أرضنا Um, uh ولا شيء 129. في يوم عاصف Oh 111. جنات تجري من تحتها الأنهار 112. تجري من تحتها الأنهار as <laughs> 121. كشجرة طيبة أصلها ثابت I said تذكرون وامننوا كلمه خفيفت كشجره خفيفتين يدت ويفعل الله يركم وحسيركم إلى النار Oh, it رب إن هو أضل كثيرا من الناس ربنا ليقيموا الصلاة Alhamdulillah. ربنا اغفر لي 129. لن تكونوا أقسمتم من قبل بسم الله 129. إن الله سريع الحساب